إن شاء الله نستكمل الكلام في كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية ذكرنا منها في المرات السابقة أصول العلمية للدعوة السلفية وهي الأصل الأول التوحيد الاصل الثاني اتباع الاصل الثالث التزكيه ثم تكلم المصنف حفظه الله على أهداف الدعوة السلفية وذكر منها أولا إيجاد المسلم الحقيقي ثانيا إيجاد المجتمع المسلم الذي تكون كلمة الله فيه هي العليا وكلمات الذين كفروا السفلة ثالثا قال من أهداف الدعوة السلفية إقامة الحجة لله رابعا قال من أهداف الدعوة السلفية أدعذار إلى الله لأداء الأمانة ثم نذلف إلى الباب الثالث وموضوعنا اليوم إن شاء الله رب العالمين ومميزات الدعوة السلفية وكأن المصنف حفظه الله بيجيب على سؤال داخلي في نفس من يقرأ هذا الكلام وهو ان بعد ما قضت الدول العربية والإسلامية شطرا مؤلما من تاريخها تحت نير للاحتلال اللي يسمى زوراً استعمار ومش استعمار الاستعمار جاي من الايه؟ من العمار والسين والتأكيد الطلب يعني كأن المحتل ده جاي يعمر عندنا وده الكلام اللي كانوا بيعلنوه وللأسف كانت النخبة في البلاد الإسلامية في الوقت ده بتشجع الاستعمار لأن ده معاهم مشاعل النور بقدول معاهم الحضارة معاهم المدنية معاهم التطور ولعب نبي بيقتلوا أبناء شعبك يقول لك لا هم بيقتلوا مين مش بيقتلوا اللي بيحاربهم هل هم بيحاربهم عشان بيحتلوهم نفس اللي بيحصل في إسرائيل دلوقت وفلسطين الكلام مع اللي بيحصل في فلسطين واسرائيل فخلاصه الكلام قادت الدول العربية والمسلمة فعلا شطرا مؤلما من تاريخها تحت هذا الاحتلال ولكن الدين دين الله وهو نصر فظل ظلت جذوة الدين في القلوب مشتعلة وإن عليها الرماد حتى أذن الله سبحانه وتعالى بأن تتقد هذه الجذوة وتشتعل مرة أخرى بصورة ظاهرة على صورة أو في صورة ما يسمى بالصحوة الإسلامية طبعاً أبل ما الاحتلال يمشي بعدما تكبد خسائر فليحة وعرف أنه ليس هناك توافق ولا تلاق معاً ما يعرف يلتحم بالنسيج بتاعنا عن دور السيد الأبيض وإحنا كدول الدول الشرق الاوسط او دول المسلمة الدول العربية هتتعامل معاملة العبيد وهو ده اللي كان عايزه فعلا هو عايز يعيش في سلام الأجانب مش عايزين الحرب بحبوش الحرب بس الحرب ليه لما تكون انت حطه في مرتبة ان هو السيد الأبيض ويمتع عليك ان انت تعمل وتكدح وترى بعينيه وتسمع بأذنيه وتتكلم بلسانه وترى ان حضرته هي الحضارة التي ينبغي ان يصار عليه لان لو انت هذا الكلام سأبقى فكريا أو واقعيا أو اقتصاديا أو أي شيء يتم معك معاك من إليه من مواجه العسكري هم بعد ما تكبدوا الخسائر دي قالوا خلاص إحنا هنرحل ولكن نترك في هذه الملاد أذنباً فخلاص مصر كانت محتلة من مين؟ كانت محتلة من الإنجليز خلاص يمشي الإنجليز ودي عبد الناصر هيفعل في الفترة بتاعت الخمسينات والستينات ما لا يفعله فهل الإنجليز وهكذا ليبيا كانت إيه كانت طبعا ليبيا كانتش كان الاحتلال طلياني وبعدها كذا كان جست الملك استولوسي وغيره لكن برضه ومساعدات عبد انقلب انقلبوا عليها يجي مين اللي المينسك في ليبيا في النهاية تقزف يعمل في ليبيا أسوأ ألف مرة من اللي هيعملوا منه يعملوا الطليان في سوريا يجي مكان يمسك من حفظ الأسد وهكذا شوف منتخب ما لهش كل واحد من دولة جه يمسك عمل اكتر من الاحتلال كان هيعمله مع فارق ضخم انه هو كان بيمثل, إيه؟ بيمثل احد ابناء الشعب لكن شاء رب العالمين سبحانه وتعالى ان تتجلى مظاهر هذه الجزوة جزوة الدين في صورة الصحوة الاسلامية المعاصرة اللي شبهها بانه مارد خرج من القمقم فلما خرج هذا المرض من القمقم وبدأ ينتشر كان هنا السؤال بقى اللي بيجيب عليه الشيخ الشيخ الرحمن عبد الخالق لماذا الدعوه السلفيه فان هناك اطروحات اخرى على الساحه على الصحوه بعض الجماعات الاخرى بعض الدعوات الاخرى فلماذا الدعوه السلفيه هو في هذا الباب بيجيب على هذا السؤال ليه يعني ليه احنا بنختار الدعوه السلفيه ليه ايه مميزاتها او ايه جوانب التميز اللي في الدعوه السلفيه اللي تخليها دعوة أبقى وأظهر وأقوى. فبيقول أول ميزة من ميزات الدعوة السلفية تحقيق التوحيد. عليه بسم الله كاتب. وهنا الشيخ هيكلمنا عن التوحيد بمنظور جديد خالص وهيتكلم عن التوحيد من فوق. مش هيتكلم عن أحد عن أحد مسائل التوحيد بقى. هيتكلم عن التوحيد من فوق كأصل كلي. تعرف بالظبط زي ما يقولك إيه؟ وصول الفقه. وصول الفقه تتكلم عن الأدلة الإجمالية. يعني يتكلم عن القرآن من حيث هو القرآن مش عن الآيات عن القرآن ككل كده على بعض كدليل يتكلم عن الإجماع ككل على بعض دليل هنا يبتدي يتكلم عن تحقيق التوحيد كمجمل فبيقول إيه بقى مصرحة هنا عباراته جميلة جدا بيقول من الحقائق الأساسية لفهم الدين أن ندرك أن غاية الدين وهدفه النهائي هو توحيد الله سبحانه وتعالى فالتوحيد هو خلاصة الدين وغايته فإذا جئت إلى مسائل الإيمان وجدت أن أصلها لا إله إلا الله ووجدت أن الإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر والرسل والقضاء والقدر وهي الأركان الباقية كل هذه الأركان الخمسة تعود إلى الركن الأول فالملائكة هم جند هذا الإله الواحد الذين يعبدونه ويوحدونه ويطيعون أمره والرسل هم الداعون إليه أي إلى هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى والكتب هي التي تضمنت أمره ونهيه ووعظه ووصفته وأعماله بأهل طاعته وأهل بمعصيته واليوم الآخر هو اليوم الذي حدده هذا الإله ليحاسب فيه خلقه والقضاء والقدر هو فعله وتقديره وكل ما يتعلق ويتصل بهذه الأركان الخمسة من مسائل العقيدة فهو راجع إلى ذلك فالجنة هي دار أوليائه الذين وحدوه والنار هي الدار التي أعدها لأعدائه وكذلك القبر والحساب والميزان إلى آخره كل أمور الغيب هي من خلقه وتدبيره وتصريفه ووفق مشيئته سبحانه وتعالى فالعقيدة كلها والإيمان كله راجع إلى شيء واحد هو الايمان بالله الواحد سبحانه وتعالى إذا الإنسان الذي لا يدرك أهمية التوحيد ولا يدرك خطورته ولا يدرك تيمته ولا يؤسس دعوته عليه سيتخبط كثيرا لأنه تلتمس عليه الغيات مع الأهداة مع الوسائل إيه الوسيلة وإيه الغي يقول هذا في مجال العقيدة وأما الأعمال فهي كذلك أيضا تعود كلها في النهاية إلى التوحيد فأشرف الأعمال على الإطلاق هي العبادات وأشرف العبادات وأعلاها منزلة هي أركان الإسلام الأربعة بعد التوحيد أركان الإسلام الأربعة بعد التوحيد وأشرف هذه الأركان بعد التوحيد هي الصلاة والعبادات كلها ما سميت عبادات إلا لأنها يتقرب بها إلى الإله الواحد سبحانه وتعالى وأشرف التقرب التقرب هو الصلاة وذلك أنه خطاب ومناجات بين العبد والرب وفيها تظهر العبودية ظاهرة جلية وخاصة وقت السجود الذي يصور كمال ذل المخلوق نحو ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولذلك وذلك أن العبد لما ذل لله وخضع على هذا النحو تقر منه وأحبه واواه وهكذا سائر الأركان فالصوم تذكير بالله وتعليم لتقواه والزكاة كذلك رأفة وإعانة للفقير ابتغاء مرضات الله والحج ما قصد به إلا تعظيم الخالق سبحانه وتعالى وتوحيد وإذا تركت العبادات وأتيت إلى حدود الإسلام وجدت أن الحدود هي شرع الله حدود الأمة بيخوفوا الناس منها إيه الحدود هي بها؟ هي شرع الله وهي الفواصل التي وضعها للتفريق بين ما يجوز وما لا يجوز ده أحد تعريفات الحدود من حد الله يعني محارمه حدود الله يعني محارمه تعرف الثاني للحدود اللي هي إيه؟ وأنها العقوبات التي رتبها على أهل معصيتهم في الدنيا ولذلك كانت الحدود توحيدا أو هي من أجل التوحيد وعبادة الله الوا... عبادة الله الواحد وهكذا سائر المعاملات هي من حدوده وشرعه سبحانه الذي تضاه لخلقه والذي يأبى أن ينازعه فيه منازع كما قال سبحانه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه يعني إذا سائر المعاملات والأحكام الأحكام الفقهية دي في أصلها توحيد توحيد الحكم توحيد التحاكم لله عز وجل هو ربنا ان إن الحكم إلا لله عافية بعض الناس بينكر جدا كلمة توحيد الحاكمية وقول ده ده ابتداع لا يا جماعة تقسيم التوحيد اصلا تقسيم استلاحي مش تقسيم شرعي ولو سلمنا إن هو كانت تقسيم تقسيم شرعي فإن كلمة توحيد الحكيمية ليست منكرة فيما رأى الله عز وجل قال في كتابه إن الحكم إلا لله إن وإلا تفيد القصر والحصر يعني الحكم لله وحده والله عز وجل لم يدع لنا هذا الأمر أيضا لما قال والله يحكم لا معقب لحكمه وقال ولا تشرك في حكمه أحد في القراءة الثانية رأى بتاعتنا لقراءة عاصم ولا يشرك في حكمه أحد رأى الثانية ولا تشرك في حكمه أحد إذن ما معنى لا يشرك لا يشرك في حكمه أحد أي أنه واحد في هذا الحكم إذن فتوحيد الحكم ده أمر فقط الأهمية إذن اللي بيحصل الآن على الساحة والمطالبة والاستماتة في المطالبة بتحكيم الشريعة وعدم الرضوخ ل الرجاء أو تأخير تنفيذ الشريعة وأقرارها كدستور عام للبلاد ده أمر في غاية الأهمية وأمر لا يحتمل المزايدة ولا يحتمل التفاوض انا كان غاية العجب لما أتى أردوغان إلى مصر ويقول انا بعرض عليكم أن أنتم تطبقوا التجربه التركية وهي أنتم تطبقوا علمانيه الحكم يعني الناس تنتش تتدعي يبقى في المساجد والناس تتدين ويسمح بحرية المظاهر الدينية ولكن الباب الحكم والسياسة يكون باب اللي باب العلماني نقوله ده الكلام ده في غاية القبح وده نفس الكلام اللي هو أسس عليه فكرته الدكتور عبد الوهاب المسيري لو تسمعوا عنه اللي هو كان عمل موسوعة الصوفية العالمية وهو اللي كان أحد مؤسسي حركة كفاية بالمناسبة، فعبد الرحمن سري عمل كتاب اسمه علمانية اللي إيه الجزئية هو داخل كلامه نحنا في علمانية الجزئية والعلمانية الشاملة علمانية الجزئية نحنا خلاص نأخذ جزء كده وندريه علمانيا عشان نحصل توافق. طيب بعض الناس بدأ يقول أهو تجربة أردوغانه ايه إل ما ينفع تأخذوا تجربة أردوغان ونكت بتقول تركيا بلدة تقدمت و. نقوله أردوغان استلم البلد ديت وهي العلمانية فيها علمانية إيه؟ شاملة فقاعد يكتهد هو ورفاقه حتى وصلوا بها لمرحلة العلمانية الجزئية تعرف ده أشبه بإيه؟ أشبه بإنسان حدث صيده حادث أصبوا ببتر في الساق فراح اكتهد لحد ما جاب ساق صناعية بس من مركة كويسة جدا وأداءها عالي جدا يوم يجي ينصح الناس للأصحاء يقولون إيه أنا نصحك أنك تقطع رجلك وتجرب اللي أنا عملته ده وتجيب لك برضو رجل إصناعية جيدة من اللي أنا عملته ده إيه الكلام الفرق؟ إزاي يقول أن أنت خد بالعمل في حب واحنا عندنا الدين يقصر عن تلبية احتياجات المجتمع والشعب في باب الحب ده شنو شنودة في 3 مارس 1986 ده كتب في الأهرام بقول إحنا عندنا أكثر من 60% من الأقباط لا يملعون في تطبيق الشريعة وإننا ليس لدينا في ديننا أحكام جزئية تفصيلية فبالتالي نحن نخضع للأحكام والقوانين والتي غالباً تستورد لنا من الخارج فما المانع أن نخضع لأحكام الإسلام ده كلام يعني أنا بقول لك سبحان الله فعلاً يعني فالآن الكلام على أن السائر العبادات سائر المعاملات وأحكام عمليات الناس البيع والشراء والإجارة والهبة أحكام الزواج والطلاق أحكام الوصايا والإرث أحكام الشهادات والإقرار أحكام الجنايات والحدود كل ديت تدخل في, في التوحيد قال سبحانه إن الحكم إلا لله أمر ألا لا تعبدوا إلا إياه وكذلك الأخلاق لا تكون أخلاقا صالحة إلا إذا كانت وفق شرع ولا يثاب عليها صاحبها إلا إذا أدية ابتغاء مرضاته فالإحسان إلى الوالدين والأقارب والزوجات والأولاد والجيران والأصدقاء والقلان والعدل بين الناس ورحمة المسكين والعطف على الفقير والصدق والشجاعة وكل هذه وكل هذا من الأخلاق الطيبة لا يكون طيبا إلا إذا كان في حدود أمر الله فالإحسان إلى الوالدين له حدود في الشرع ولا يكون الإحسان إحسانا إلا إذا وافق شرع الله وحدوده ولا يثاب عليها صاحبها إلا إذا عملها بتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى حيث الفائدة دي كويسة جدا يعني إيه؟ يعني قال تعالى وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاكُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا الآدفة فائدتين الفائدة الأولى إن هي إيه ان التوحيد اهم من اي شيء في الدنيا حتى من طاعة الوالدين كل فايدة مهمة جدا بعض الناس بتختفي عنه بيجي يستشهدها يستشبه كلهوا على ايه ان بير الوالدين بعد التوحيد على طول قولوا ضايب احنا بقى بنتستشهد بقى من نقول ان التوحيد اهم من بير الوالدين فلو واحد ابواه امراه بناقض التوحيد يعني الكفر أو بخادش التوحيد وهو المعصية فلا يحل له أن يستجيب ليه؟ لأن قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيدا الأول وبعدين ما بالولدين إحسانا ولا يكون إحسانا إلا إذا كان وفق شرع الله عز وجل يقول ولا يساب عليها صاحبها إلا إذا عملها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس الافعال دي في ذاتها حسنه الامر بالصدقه لان بعض اخواننا بيخجل انه يديم فلوس لكن تكلفني باي حاجه في الدنيا الا انا اللي محت ولا اقدرش من أجل القروبات الا من أمر بالصدقات او معروف امر بالمعروف او اصلاح بين الناس طيب الافعال دي في ذاتها إيه؟ حسنه لكن صاحبها ينتفي بها انتبه ومن يفعل ذلك بطغاه مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظي يبقى الفعل في ذاته حسن لكن أنا أن تفع بهذا الفعل الحسن امتى إذا كان ابتغاء مرضات الله اسال من أن يرزقنا وإياكم صدقاً لي ويرزقنا الإخلاص فبعد أن بين سبحانه وتعالى أن الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس من الخير بين تعالى أنه لا ينال ثواب هذا الخير إلا من فعله لا ينال ثواب هذا الخير إلا من فعله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وبهذا العرض السريع الكامل لعقائد الإسلام وعباداته ومعاملاته واخلاقه يتبين لنا أن الهدف والغاية من وراء ذلك كله هو توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا يعني أن التوحيد هو أعظم قضية في الدين وأنه يجب فهمها فهما سليما وتعلمها تعلما كاملا وربط جميع فروع الدين صغيرها وكبيرها بها وهكذا كان الرسل صلوات الله عليهم جميعا ما بعثوا إلا بالتوحيد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقد جعلها الله بصيغة الحصي أي لا يوحى لا يوحى إلي إلا هذا قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يعني لا يوحى إلي أن إلا أن إله إله واحد يعني عايز يقول لا يوحى إلي إلا التوحيد طب التشريعات الأخرى هي من التوحيد هي من التوحيد ماشي كده وقد جعلها الله بصيرة الحصري أي لا يوحى إليها إلا هذا فكأن دعوة الرس الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا من أجل التوحيد بل ليس الموحى به إلا التوحيد ولذلك فالدعوات السلفية المعاصرة والسالفة السالفة اللي بقول دعوة سلفية مش مش اختراع ويقول لك من مؤسس الدعوة السلفية بيقول مين النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه هي الدعوة السلفية بيقول هي الإسلام نقيا كاملا كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام علما وعملا وتطبيقا طيب ولذلك فالدعوة السلفية المعاصرة والسالفة لا هم لأصحابها وحامل لوائها ولا يجوز أن يكون لهم هم إلا إخلاص الدين لله وتحرير قضية التوحيد وتفهمه على وجهه الصحيح التوحيد بكل معانيه. وده أمر مهم التوحيد كله كل مسائل التوحيد والتحذير من الشرك كله كل مسائل الشرك قلنا قبل كده شرك القصور شرك القبور احد الافات وأحد المشكلات لبعض الذين يتصدوا للعمل الدعوي من, من من اصحاب المنهج السلفي كان يقصر أو بعض يقصر من أهل العلم منهم يقصر همه وهمته في الكلام عن شرك القدور، عن شرك الصفات، توحيد أسماء الصفات، توحيد العباد، طيب من اللي كان بيتكلم عن شرك المحبة، من اللي كان يتكلم عن قضية الولاء والبراء اللي فيها حاجات مكثفة، ونأقله عن الملة، بيتكلم في قضية الحكيمية، دي كانت خطوط حمراء، وكان لا يليجها إلا بعض أهل العلم، و. يعلم أن هذا من التقصير في البلاغ عفوا الوقت أننا مزلنا إلى الآن بندفع ضريبة التقصير في بيان وتقصير المسائل, المسائل السياسة الشرعية وعدم نشرها في الجمهور السلفي بيصعب جدا أنك تأتي ناس بفتوى عموم،, عموم الجمهور السلفي عموم المتدينين الذين أدانوا بنهج السلفي لأنهم لم يتربوا على هذه المعاني لم يسمعوه ولم تطرق أذهنه ولا أسمعه فبالتالي لما تأتي ببسهزة وقولك معه كم لا بستحيلة كم تغير قواعد المنهج والله ما هي قواعد المنهج تذيغة من قواعد المنهج كنت بتعرفش طبعا يعني إيه لذلك أمانة لأي إنسان لأي طالب علم إن هو يتكلم يعني إيه أدخلوا في السلمي كافه بعض مسائل الدين وبعض مسائل العلم تأتي بمشكلات لكن وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا يقومون دي لا دميثاق ميثاق أخذ على الذين اوتوا العلم أن يبينوا للناس يبينوا للناس حق من المؤمن ومن الكافر يبينوا للناس من يستحق وصف ولي شرعي ومن لا يستحق يبينوا للناس من الحكم ومن إليه الحكم ومن اسمه الأفعال التي توجب خروج صاحبها من الدين والذي على هذه الأفعال من رؤساء الناس نعمل فصلوا دين على مزاو يقول التوحيد بكل معانيه فمعرفة الرب كما وصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم هو أصل التوحيد وبدايته فلا بد من معرفة الرب معرفة صحيحة ولا طريق لهذه المعرفة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن آمن برب ما ولكنه لا يعرف هذا الرب فما وحد الله كما ينبغي له بل لا بد أن يشهد لله بما شهد لنفسه سبحانه من الصفات الجليلة كالرحمة والعلم والسمع والبصر والعلو عن خلقه ومحبته للطائعين وبغضه للعاصين والكافرين واستواء على عرشه لذي وسقف بخلوقاته وكلامه لرسله ورؤية المؤمنة له في الجنة وإرادته النفذة في أحبابه وأعدائه إلى آخر صفاته الجليلة الكريمة التي وصف بها نفسه مادحا لها سبحانه لا نحصي ثناء عليه كما أثنه على نفسه ويأتي بعد هذا الأصل من أصول التوحيد أصول أخرى من محبة هذا الإله والتقر إليه وحده ونبذ جميع أصناف الشرك من دعاء غيره والرغبة إلى سواه والخوف مما عاده ونبذ الخرافات والأوهام ومن أصول التوحيد نسبة الفضل إلى الله وحده فمنه الخير لا من سواه وهو الذي يدفع الضر ولا يدفعه أحد غيره ويأتي بعد ذلك من أصول التوحيد إقامة شرعه في الأرض والتحكم عند الخلاف إلى ما أنزله وإلى ما حكم به رسوله لا إلى شيء غير ذلك ويأتي بعد ذلك من أصول التوحيد إخلاص النيات له في التقرب والطاعة ورجاء المثوبة منه والخوف من عقابه إلى أصول وفرعيات كثيرة للتوحيد من من جمعها وعلمها وعمل بمقتضاها عرف الله عارف الله حقا وعبده حقا ودع السلفية تجعل كل هذا نصب عينها فتدعو الناس أولا إلى هذه القضية الكلية قضية التوحيد إلى قضية هذه القضية الكلية قد توحيد الله تعالى ثم تبدأ بعد ذلك في تفصيل فرعياتها وجزئياتها فلا يزال الفرد الذي يسير في الطريق السلفي يرقى كل يوم درجة من درجات سلم التوحيد ويضيف كل يوم مسألة من مسائله فلا يمر عليه وقت يسير حتى يكون بحول الله وتوفيقه وحمده موحدا خالصا كل يوم في زيادة من دين وبهذا تفترق الدعوة السلفية عن كل ما عداها من دعوات الإصلاح الجزئية التي تنسب إلى الإسلام وذلك أن هذه الدعوات تبدأ من جزئيات من جزئيات الدين هيدر بمثال كأن تحاول, كأن تحاول تصحيح الحكم والسياسة وهذه جزئية من جزئيات الدين، وترى أن الوصول إلى تحقيق هذه الجزئية لا يكون إلا بتجميع الناس وعدم تنفيرهم حتى يساعدهم الناس في الوصول إلى الحكم، ويرون أن تجميع الناس لا يتأتى لهم إلا بالسكوت عن أخطائهم العقائدية، وبذلك يندس فيهم المشركون والذين يدعون غير الله ويندس فيهم أيضا أهل الأهواء، من طلاب الرئيسات والزعامات لأنهم يرون أن طريقهم موصل لذلك ويسقطون عن كثير من البدع العقائدية والخرافات حتى لا ينفر الناس من دعواتهم في زعمهم ويخترعون لهذا ما يسمونه بمصلحة الدعوة فيحلون كثيرا من المحرمات ويحرمون كثيرا من الطاعات وقد يكون هذا في مصلحتهم كحزب يسعى إلى الحكم والرياسة ولكنه حتما ليس في مصلحة الدعوات الإسلامية التي يقوم أساسها على التوحيد الكامل وليس أساسها على الحكم والرياسة فتصحيح وكان بقى الجيد كلام مهم جدا كلام اللي قاله الشيخ ده بيتكلم فيه عن بعض الاتجاهات الإسلامية اللي حطت لنفسه هدف جزئي من ضمن بناء الإسلام كله وإن أنا عايز أوصل إن أنا أحكم في المقابل أنا محتاج لأصوات الناس وده الطريق اللي هيوصلنا عشان أجمع ناس كتير معي أعمل إيه؟ أتغاضع عن منكرتهم وأتغاضع عن الإنكر عليهم هو إيه؟ وأتغاضع عن أن أقول له ده أنت صوفي وأقول له ده أنت شيعي وأقول له ده جمع جمع أهم حاجة الناس تكتابع معي هذا ده طيب الشيخ بقى ده الطرح تقريبا بيتفق فيه كل السلفيين في نقد هذا الاتجاه الإسلامي بس شو بقى عمق فهم الشيخ هيجي فينا بقى نقطه لا تختلف بس ثلاثيه ان بعض نزلت اتعامل بقى مع المطلب اللي بيطلبه هذه الجامعات ان مطلب ايه غير مشروع اصلا انه مطلب غير غير غير مدرج اصلا في لائحه اهتماماتنا يعني لو احنا نقول بعض الاتجاهات الاسلاميه بتطلب ايه الوصول للحكم او بتطلب تغيير في السياسة ففي سبيل ذلك بترتكب بعض الايه المبقاد وهي التغاضي عن قضية التوحيد إهمال قضية الأمر وعرف مع المنكر السمح بدخول من ليس من أهل الدين في هذا الصف إلى غير ذلك حلو الكلام؟ بعض كده احنا متفقين عن أنهما بعض غلط السلفيين بعد كده بينقسموا بقى قسمين. قسم ايه؟ قسم يقول لك بقى أي سعي للسياسة وأي ساعي للحكم ده بيكون ايه؟ باطل بناء على أن دول بيمرسوا ممارزة ايه؟ خاطئ وفريق ثاني يشوف بقى كلام الشيخ بقى كلام عميق هنا يقولي بقى خلاص فتصحيح الحكم والسياسة من الدين إذن اللي هما بيعملوه كأمر أمر مشروع طب اللي إحنا مختلفين معهم في إيه إن هو ده أصلا جزء من جزئيات البناء كله مش بناء كله نملة واحد نملة اتنين إنه في سبيل تحصيل هذا الجزئي هدم الأصل البناء اللي هو التوحيد شوف يقول لكي بقى فتصحيح الحكم والسياسة من الدين ولكنه ليس أصل الدين ومنطلقه ولذلك نص الذين ينتهجون هذا النهج في الدعوة إصلاح الحكم والسياسة أولا أقول نص في كتبهم أن عمل البر من إحسان وزيارة عندي زيارة عندكم وزيارة وعبادات وبناء مساجد وغير ذلك إنما هو ظاهر غير مراد لدعوته لدعواتهم وأن هدف دعواتهم الأساس هو إقامة السياسة والحكم، وشتان أن يكون هدف الدعوة هو التوحيد وأن يكون هدف الدعوة هو الرئاسة والزعامة وأن وإن لبس هذا بلباس الإسلام. ودعوة السلفية تسعى فيما تسعى اليه إلى إصلاح السياسة والحكم. نعرف من هنا بقى بطلان الكلمة للأسف اللي كانت منتشرة من كتير من أبناء ترى السلفي وهي إحنا ملناش في السياسة، احنا ملناش في السياسة لا. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هو منظر دعوة السلفية بيقول والدعوة السلفية تسعى فيما تسعى إليه إلى إصلاح السياسة والحكم ولكنها تعتقد أنه جزئية ينزل منزلته من أوامر الدين من حيث الأهمية والأولوية ويسعى إليه بالقدر السليم الصحيح الذي يتناسب مع القائمين بالدعوة وجهودهم وهي تدعو الله لكل سلطان صالح يريد خير للناس وتدعو جميع الصلاطين القائمين إلى تحكيم شرع الله في أنفسهم وما خولهم الله إياه وأما أولئك الآخرين فإنهم يشرقون يعني يشرقوا يعني يشرقون ويغصون لو أن حاكما دعا إلى شيء من الإسلام وطبق شيئا من أحكامه طب ليه؟ إنهم عايزين؟ هما اللي يحكموا يعني هو مش عايز تدين يجي إلا على طريقه هو مش كده وذلك أنهم يريدون أن يبقى التناقض قائما بين الحاكم والإسلام لتستمر دعوتهم ويكون هناك مبرر ويكون هناك مبرر لوجودهم وذلك أنهم يرون أن توجه الحكام إلى الإسلام نهاية لوجودهم وسرقة لدعوتهم وقد يشعرون بهذا ويحاربون هذا عن علم وقد لا يشعر بهذا كثير منهم ولذلك حملهم هذا أيضا على العصبية في الدعوة وحب الظهور والرغبة في ألا يأتي الخير للناس إلا من طريقهم ولذلك عادوا إخوانهم في الدعوة وذلك كما تعاد تعاد الأحزاب السياسية بعضها بعضا يسؤهم أن يصل آخرون إليه ولو كانوا مسلمين مثلهم وخيرا منهم أو أن يصلح القائمون في الحكم أو أن يصلح القائمون في الحكم أنفسهم وكذلك الشأن في كل دعوات اتخذت جزئية من جزئيات الإسلام تلامه قاسي ومتين <تصفيق> <تصفيق> آه؟ الله مستعان وكذلك الشأنه أخو الغريب الكتاب ده من سنة كام كام وسبعية ليه أبناء التجاه السلحة كانوش يهتموا بها وبعد كما نجي نتكلم لك أنا ستوركوش في السياسة يا جماعة الكلام ده من تأصلاتنا هم بقاله 40 سنة لا أنا بتكلم على معنى أكون الفاضل يعني يلمحه مني اللي كانت المشكلة إن ما كانش في تصلية أضواء على هذه القضايا وكذلك الشأن في كل دعوات اتخذت من مجزئية الإسلام مرادا ومنطلقا وغاية لها كالدعوات إلى الإصلاح الاجتماعي من محاربة شرب الخمر والاختلاط وأندلة الفسك والفتور المحوزة وكذلك دعوات البر والإحسان والعطف على الفقارة أي عن في جمعية كل شغلها أو دعوة كل شغلها اليتامى والمساكين ده كلام جميع بس هل هو ده الدين؟ في المقابل مواقف سياسية ضائعة في المقابل مواقف عقدية وميّعة في المقابل مواقف آ... تتعلق بالأمة ومصير الأمة غير موجودة أو ضعيفة جدا جدا طب ليه؟ في المقابله انا السلام ركز على جزئية اللي هي ايه اليتامى والمساكين والارامل لا ما ينفعش يا جماعه تقول دايما إيه؟ لو كل واحد قال أنا ترس في الآلة انا أنا ما عنديش مانع انك تبقى منشغل بالنقابات وتبقى منشغل ايه لتواجد في مراكز تاثير في المجتمع بس بشرط تقول أنا جزء من الكل ما عنديش مانع ان انت تنشغل بالسعي على الارمله والمسكين واليتيم بس قول انا جزء من كل طول ما أنت بتقول أنا جزء هتنظر للاخرين بعين التكامل وهتنظر لنفسك على قدرها وهتتعامل مع القضايا الكبرى أن أنت جزء ولست كل مشكلة كلها تتيجي من نوح يقول أنا الدعوة أنا الإسلام أنا الإسلام كفلت لأيتام غلط أنا الإسلام التواجد في مركز التأثير في المجتمع غلط يقول وكذلك دعوات البيل والإحسان وأطفع الفقراء واليتام هذه الجمعيات والدعوات التي تتوقف عند جزء جزئيات الدين يضل سعيها ولا تصل إلا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 ولذلك كان المنطلق السلفي في إخلاص الدين لله أولاً وتحقيق التوحيد ثم انزال جميع تكاليف الإسلام منازلها بعد ذلك من إصلاح الحكم والسياسة والقضاء وإقامة الحدود وتطهير المجتمعات من الفساد وتربية الرجال والنساء على الدين الحق من عبادات ومعاملات وأخلاق أقول هذا المنطلق السلفي هو المنطلق الصحيح السليم وهي دعوة الرسل وعلى رأسه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى التوحيد أولا وأخيرا ثم أنزل الأعمال منازلها حيث مناسبتها فنزل تحريم الأطعمة بمكة حيث يستطيع المسلمون تنفيذ ذلك وكذلك نزلت الصلاة والأخلاق والدعوة والصبر على الأذى وبعض المعاملات في المجتمع المكي ثم تدرج التشريع من قتال وزكاة والحج وغير ذلك في مجتمع المدينة ونحن نرى أن الدين قد كمل بعد حياة الرسول ولا يجز تعطيل فرضية من فرضياته ولكن يقوم اهل الدعوه والجهاد من اوامر الدين بما يستطيعون وما يطبقون تحقيقا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعته. يعني وما يطيقون وما يطبقون ما يستطيعون وما يطيقون تحقيقا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعته. دي برضو اجابه على السؤال المنتشر جدا دلوقتي المتردد في كل وسائل الاعلام وفي الدنيا كلها هو لو السلفين وصلوا الحكم هيقيموا الشريعه الصبح فبعض الناس تقول لك إيه لا إحنا هنتدرك في تطبيق الشريعة إنت ما من حقك تقول تدرك التشريع كام وله هتتدرك في إيه التدرك ده بيكون في التشريع يعني في الفي التطبيق أقول إيه؟ أقول لا يكلف الله نفسه إلا وسعى أقول فاتقوا الله ما استطعتوا يعني هتعملوا إيه أقول سنقوم بأوامر الدين بما نستطيع وما نطيق اللي هو كما قال ابن فيجب على الأمة أو على أهل الإسلام إقامة الشريعة على أحسن الوجوه الممكن، وده هو الرد الصحيح. هتعمل إيه لما هتعمل إيه في المشكلات وال هتعمل إيه فاتقوا الله ما استطعتوا. طيب يعني هتعمل إيه في الربا اللي في البنوك؟ والله لو خبراء الاقتصاد قالوا إلغاء هذا الربا يحتاج إلى سنة أو إلى ثلاثين؟ خلاص هو ده, ده اللي فاستطعته. يعني ما ما نملك أكثر من كده. والله معاهدة مشؤومة زي معاهدة كامب ديلد. ما ينفعش ألغيها وانا قاعد موضوع كده ده هيترقب عليها الدخول في حرب خبراء العسكريين قالوا قوتنا لا تحتمل الحرب الآن طب يبقى نحتاج على الان خمس سنوات نمهد فات خلاص يبقى اتفقوا الله مصطفى بس أهم حاجة ابقى عارف انا رايح فين فكرتني عن السياحه الناس لازم في السياحة وخليك في ايه بنبقى في ساعات في القرى ندوات في بعض القرى وكده يجيلك نسك 15 سؤال عن السياحه وانتم عندكم منتجع سياحي في البلد السياحة باختصار شديد الاصلي فيها انها مباحة لكن السياحة اقصى السياحة مباحة ما لم يعرض لها ما يحرمها السياحة اقصى في سياحة تعليمية يعني لو انت عندك جامعات فافترض نفس جامعة القاهرة دي هيجيلك بعثات من الدول الاخرى عشان تدرس عندك الى كيمياء والى طب والى صدق اللي جاي ده بيجي بايه؟ بيجي بيدفع فلوس وبيجي يعيش هنا اقامه نوع من صعب في سياحة دينية، مثلا لو احنا جبنا مشايخ القراءات اللي عندنا كل واحد منهم بقى وفتحنا لهم المجالات ومشايخ الحديث المحدثين والفقهاء ودول داس من الدول العالميستماتيجي اللي عايز يأخد إسناده اللي عايز يتعلم علم الشرعي بل اسمها سياحه دينية وإصلاح بقى المؤسسة الأزهر لأن ده مؤسسة تاريخية له دول في سياحة ثالثة اسمها السياحة العلاجية زي السحر العجيز الحاكتين، انت بقى عندك مستوى اطباء عالي هيجي لك الناس تتعالج عندك من كل مكان بدل ما يبقى أنت ما عندك حد يتعب وروح تعالج في ألمانيا لا غرض الناس تتعالج فين في مصر سهل العلاجات تلته لثانية أو نوع تاني اللي هو استخدام ااا الطبيعة أو الموارد اللي موجودة هنا زي البحر البحر الأحمر بالساحل بتاعه والرمل بتاعه مع اليوفي أو أشعة الشمس هناك بتعالج من ال بتعالج المرض الصتفي بصورة تكاد تكون نهائي لا ممكن يجي لك ناس من كل الدنيا واحد عايز يجي يتعالج صدفية هذا مرض مؤذي شوي فهذا واحد عايز يتعالج منه وهكذا في نوع بقى من السياحة والسياحة الترفيهية والسياحة اللي تستمتع بالشمس والبحر هيك دبلة ودي الباب ناس على ترشيدها يعني يعني تعمل قلي شواطئ للنساء شواطئ للرجال شواطئ للعائلات أو شواطئ خاصة أقر الأسرة أقر لها بيت بشواطئ لوحدها كده لكن فيه نوع بقى من السياحة تالي اللي إحنا بقى مرفوضه اسمه السياحة الجنسية سياحة شاطئ العراء و سياحة أندية الشتوذ و أندية القمار و أندية الخمور طب إحنا مين بقى أصلا في المسلمين يقوم بالكلام؟ يعني ما يقولك أنه عندنا ستة أنواع من السياحة و خمسة أنواع من السياحة هنقر أربعة منهم و نتغضى عن النوع بقى أنت بتتكلم في إيه؟ فهو اللي بيتكلم ده أنت تعمله إيه في السياحة؟ إيه قادة اللي هنعمله في السياحة؟ لكن هو اللي بيتكلم ده بي عايز يفرد جدله و طب إنت عايز إيه؟ يعني عايز انت عايز بلد مسلمين يستقبل السياح على اي هيئة في مطارات الدنيا كلها بتنزل اي مطار حتى لو دوله مش دوله كبيره ولا ممنوع مثلا ازدراء الشعائر الدينية للمواطنين التايلانديين ممنوع مثلا ارتداء زي مش عارف ايه مش معنى في مصر يعني اللي احنا ملناش أي, اي حدود فاصله ولا لنا اي قواعد صارمه نحطها نكمل <تصفيق> يبقى فاتقوا لما استطعتم أسنين قطوا مهمة جدا فسألت انت لو موسيكتوا الحكم ما في الشريعة ويجب أن يكون ذلك على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ووفق سنته فيحقق التوحيد في أفراد الدعوة أولا ثم يدعون إلى العمل الصالح حسب قدرة والاستطاع والأولوية والمناسبة ووفق سياسة تحقق للمسلمين أن يقوموا بالدين كل في جميع شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية وكل هذا في إطار التوحيد الذي هو غاية العمل الإسلامي ومراضي وهذه الميزة للدعوة السلفية هي من أعظم ميزاتها وباختصار إذا أردنا أن نعرف الدعوة السلفية قلنا إنها دعوة التوحيد والتوحيد يعني الفهم الشامل للدين الذي شرحناه آلفا رأفة وإعانة للفقير ابتغاء المرضات الله والحج ما قصبه لتعظيم الخير سبحانه وتعالى, وتعالى إيه ده إيه إيه لا أصلا السطر ده زائد السطر ده زائد من متعلق بكلام سابق, متعلق بكلام سابق. <تصفيق> هذا والحمد لله رب العالمين